هل يجب علي السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده وهل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم من مناسك الحب زيارة المدينة يقصد منها من جهة الدين أمران الأول زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني زيارة مسجده أما زيارة قبره أو زيارته في قبره فهي على رأس زيارة القبور استحبابا وقد وردت فيها أحاديث كثيرة قال الذهبي عنها طرقها لينة يقوي بعضها بعضا وليس في رواتها متهم بالكذب ولهذه الزيارة آداب يجب أن تراعى حفاظا على العقيدة واحتراما للرسول صلى الله عليه وسلم أما زيارة مسجده فسنة فهو من المساجد التي يستحب شد الرحال إليها كما في الحديث لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام هذا وزيارته صلى الله عليه وسلم ليست من مناسك الحج فالحج يصح بدونها وما ورد من كونها نسكا فهو ضعيف مثل الحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فقد جاء في صرح الزرقان على المواهد أن هذا الحديث ذكره ابن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاء فالدار في العلن عن مالك وآخرين كلهم عن ابن عمر مرفوعا أي مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده ثم قال وعلى فرض ثبوته فإن عبارته قد جفاني توهم في ظاهرها وجوب الزيارة لأن الجفوة إيذاء وإزالة الإيذاء واجبة فتكون الزيارة لإزالة الأذى واجبة لكن لم يقل احد بوجوب الزيارة إلا الظاهريه فالخلاصة أن الحج بدون زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح والزيارة سنة والحديث الوارد فيها ضعيف والله أعلم